بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نسائه ان امهاتهم الا الاله ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم مما يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان من قبل أن يتماسا ذلكم توابون به والله بما يتمدون خبيرا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا دَعَا لِكَلِ تَؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم إِنَّ الَّذِينَ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين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 فلم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو الرابع هم ولا خمسة. ولا هامسته الا هو السادس وَلَا ادنى من ذلك وَلَا ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى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 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا وليس بدرهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فافسحوا في المجلس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وَالَّذِينَ أُوْتُوا لَالْمَدَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَنُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَةٌ يَا هَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَدُوا وَتِيَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَنْ طالوا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَغْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَن تَنَالُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ خَرَنًا أَوْ شيئا اولئك اصحاب النار هم في خالدود اوما يبعثهم الله جميعا سيحلفون فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ هُمُ الْكَاذِبُونَ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 كتب الله هنا اهلا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم من حد الله ورسوله ولو ولو كانوا أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنُهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَامَ وَخَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله وَلَا إِنَّ حزب اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ